بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث غاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آلية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يثمن ولا يغني وجوه يومئذ ناعمة لتعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها ناضية فيها عين جارية فيها سر مرفوعة وأكواب موضوعة